يَهْدِيهِم رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِم تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ تجري مِن تَحْتِهِمُ الأنهار فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ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 وَيَعبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لَا يَضُُّهُم وَلَا ي فَعهُم وَيَقُون وَيَقُونَهُ لائِشُ فَعَاءُونَ عِ دَولهَّ قُلْأتُ نَبِّئُونَ اللهَّه بِمَا لَا يَعلَمُ فيِي السمواتِ وَلَا فِي الأرض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 وَ يَاأَُهََّ سُءَِّ مَا بَغْيُكُمْ عَلَ أَافُسِكُم مَّ تَعَ الحَيةِ الدُّنْييا ثمَُّ إلَنَا مَرجِعُكُمْ فَنُ نَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ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 حتى إذَا أَخَذَتِ الأأَرضُ زُخرُرفَهَا وَزََّنَة وَظََّ أَهْلُهَا أنهُ قادِرونَ عَلَهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أنهُ قادِرونَ عَلَهَاأَتَهَا أَمررونَا لَيلًا أَونَهَا راق.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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عَن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فَقُلْ أَفَل تَ التَّقُون فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبّكُمُ الحَُّ فمَاذاَا بَعدَ الحَّ إَّ الضَّلال فَأَ تُصَْفون كَذَلِكَ حَقّت كَلمَةُ رَبِّكَ علىَّينَ فَسَقُ أنهُ لا يؤمنِنون.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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إنه لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم فِي من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة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 هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون مِن دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 قالوا أريتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا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 وَجَاوَزَ النَّبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجّ الْـمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ